طب بعد اذنك بقى يعني الايميل لا عشان في المهرجان الصبح النجوم عايزين حبيب مستطيل الناس كلم! كلم! طب هتغني ولا مش طب إيه؟ أتمضي بس، أبتمدي بس بس